بوك تو دوائي ستيتن واحد وعشرون واحد وعشرون مال راسقور محادثة قصيرة رقم اثنين محادثة قصيرة رقم اثنان اتكاد دوائجة؟ من أين أنت؟ من أين أنت؟ أود بازل. أنا من بازل. أنا من بازل. بازل سناوجا وشويتاريا. بازل في سويسرا. بازل في سويسرا. اسمح لي دعى قبرت سام господин تميلر. اسمح لي. أن أقدم لكم السيد ميلر. اسمحوا لي أن أقدم لكم السيد ميلر. توي إسترانتس. هو أجنبي. هو توي هو يتكلم عدة لغات. هو يتكلم عدة لغات. دالي استأوفد بوبرفبات. هل حضرتك هنا لأول مرة؟ هل حضرتك هنا لأول مرة؟ نه. يس فيك بيفؤفد من عدت جودنا. لا. قد كنت هنا في العام الماضي. لا. قد كنت هنا في العام الماضي. ولكن لمدة أسبوع واحد فقط. ولكن لمدة اسبوع واحد فقط. كاكو في أتستمتع بوجودك عندنا. أتستمتع بوجودك عندنا. منو قدوبة. جدا الناس هنا لطفاء. جدا الناس هنا لطفاء. إي أكلنا تمسدوبة وتعجبني المناظر الطبيعية أيضا. وتعجبني المناظر الطبيعية أيضا. اش ما هو عملك؟ ما هو عملك؟ ياسوم بريفيدوفات انا مترجم انا مترجم ياس بريفيدوفام انا اترجم الكتب انا اترجم الكتب سامي هل حضرتك هنا لوحدك؟ هل حضرتك هنا لوحدك؟ ني، مويت سوبرك اي استطاكا افدا لا، زوجتي، زوجي هنا ايضا لا، زوجتي، زوجي هنا ايضا اتامو سمويتا دفيديتزا وهناك طفلاي الاثنان وهناك أطفالي الأثنان